عن اليمن دخول والأحداث الفرس إلى اليمن والأحداث التي س ب ق ت مولد النبي صلى الله ع ل ي ه و س ل مقتل ثم ص ة و ل ا د ه ونشأته وحياته ص ى ا ل ل عليه وسلم ه ق ب ل البعثة فمع المادة بعد مقتل بعد ب فمع أ ر ه ة ب م ع ج ز ة إ ل ه ي ة وتحطم جيشه ظل الحبشه مسيطرون على اليمن ل أ ن أ ب ر ه ة كان قد ترك ابنه يخسوم يحكم اليمن بعد يكسوم بعد ما مات يكسوم تولى حكم اليمن و أ خ و ه يكسوم مسروق بن أ ب ر ه ه في هذه ا ل ف ت ر ة ظهر شاب من س ل ا ل ة ر ب ي ع ا بن نصر أ ه ل اليمن ا ل أ ص ل ي ي ن الذين كانوا يحكمون اليمن اسمه سيف ا بن ذي يزن سيف ا بن ذي يزن تضايق من أ ن أ ه ل اليمن العرب ا ل أ ص ي ل ي ن يحكمهم أ ن ا س من ا ل ح ب ش ة وكيف أ ن هؤلاء ا ل غ ز ا ة احتلوا أ ر ض قومه وملك آ ب ا ئ ه ف أ ر ا د أ ن يفعل شيئا فوجد أ ن ه لا قبل له ولا ق د ر ة له على صراع ا ل ح ب ش ة ف ب د أ يفكر ماذا يصنع فترك, الحبشة، فترك اليمن وذهب إلى الشام. ذهب الى ل ش ا م ذهب إ الشام ليستعين بقيصر التقى مع قيصر فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطه شيئا والسبب في ذلك أ ن ا ل أ ح ب ا ش كانوا على ا ل ن ص ر ا ن ي ة وقيصر على ا ل ن ص ر ا ن ي ة ولا يريد أ ن يعين أ ه ل اليمن على أ ه ل ا ل ح ب ش ة وهم من دينه فلم يعنه فلما ر أ ى سيف بن د ي ز ن أ ن ه لن يستطيع الحصول على م س ا ع د ة من قبل قيصر فكر فصرفه ذهن أ ن ه لا بد أ ن يستعين ب أ ح د من العرب فذهب إ ل ى النعمان بن المنذر و النعمان بن المنذر من أ ه ل اليمن أ ص ل ا ا ل م ن ا ذ ر الذين كانوا في العراق أ ص ل ا من اليمن فوجده اقرب الناس إ ل ي ه وكان ملكا عظيما فذهب ليستعين بالنعمان بن المنذر فالنعمان بن المنذر قال له أ ن ا لا قبل لي ب ا ل ح ب ش ة ا ل ح ب ش ة ق و ي ا ء و أ ن ا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليها لكن إ ن شئت أ ن تبقى عندي ف إ ن لي وفاده كل عام إ ل ى ك س ر ة كل س ن ة أ ز و ر ك س ر ة ف إ ن شئت تبقى معي إ ل ى أ ن يحين وقت ا ل ز ي ا ر ة و تذهب معي إ ل ى ك س ر ة فتلتقي مع ك س ر ة و تستعين ب ك س ر ة قال افعل وفعلا جلس سيف بن ذي يزن في ا ل ح ي ر ة عند النعمان بن المنذر إ ل ى أ ن جاء وقت ا ل ز ي ا ر ة فذهب النعمان بن المنذر و أ خ ذ معه سيف بن ذي يزن ودخلوا مجلس كسرة وكان د خ ل مجلس و ا س ر ة و ك الناس يقفون في مجلس ك س ر ة لا يجلسون وكان ك س ر ة عنده ستارة يجلس وراء ا ل س ت ا ر ة على ا ل ع ر ش وكان فوق هذا السرير الذي يجلس عليه ا ل ع ر ش الذي يجلس عليه كان فوق ه تاج تاج عظيم ضخم جدا يصفونه يزن تسعين كيلو فكيف يضع على ر أ س ه ي كسر ر أ س ه فكان ي م ر ب و ط ب س ل س ل ة من ذهب في السقف فكان يجلس على العرش و ي د خ ل ر أ س ه في التاج ثم تفتح ا ل س ت ا ر ة عن هذا المنظر الرهيب على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق ر أ س ك س ر ة فلما يرى الناس في هذا المنظر يسجدون ل ك س ر ة والعياذ بالله يسجدون له من دونه لكن كان هذا حال الناس مع كسرى حتى الملوك كانوا يسجدون له حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يسجدون لكسرى فسيف ا بن ذي ز ن في هذا المشهد ينتظرون تفتح ا ل س ت ا ر ة عن كسرى فتحت ا ل س ت ا ر ة عن كسرى فسجد الناس جميعا ً إ ل ا سيف ا بن ذي ز ن ما سجد فقط ط أ ط أ ر أ س ه فغضب كسرى غضبا ً شديدا ً قال من هذا ا ل أ ح م ق الذي لم يسجد لي غرور ف أ ت و ا بسيف ل ذي يزن قال لم لم تسجد قال أ ذ ه ل ن ي ما أ ن ا فيه عن السجود ل ك س ر ة قال ماذا أ ن ت فيه قال الهم قال ما همك فقال لقصته كيف ان ع ب ش ه سيطروا على أ ر ض اليمن و أ خ ذ و ا ملك آ ب ا ء و أ ج د ا د ه و أ ن ي جئت ل أ س ت ع ي ن بك على أ ن تنقذ اليمن من ا ل ح ب ش ة هنا كسرى استشار أ ص ح ا ب ه ومستشارينه ا ا س ت ش ر قالوا ما ا ل ف ا ئ د ة يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن أ ر ض العرب أ ر ض ما فيها خيرات ف لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على م ص ل ح ة لسيف ا بن ذي يزن ليس فيها م ص ل ح ة لنا ر ف ض أ ن يعينه لكن ل أ ن ه ابن الملوك وحتى لا تتكلم عليه الناس أ م ر بصرف م ك ا ف أ ة ع ش ر ت الاف درهم فضه و ك س و ة لسيف بن ذي يزن سيف بن ذي يزن ما هو ج ا ي ع ش ا ن هذا يريد ملك ا ب ا ء و إ ج ت ا د فهنا أ خ ذ ا ل ك س و ة و أ خ ذ الدراهم وخرج من قصر ك س ر ة عند باب القصر ب د أ ينف ينفر ا ل ف ض ة يرميها على الناس وتجمع الناس عليه وهو يرمي ع ش ر ة الاف درهم على الناس فوصل الخبر الى ك س ر ة قال ان لهذا الفتى ل ش أ ن جيبوه ق ج ا قال ما ش أ ن ك اذ رميت ح ب و ة ك س ر ة انا احذيك واعطيك وانت ترمي هذا ا ل ه د ي ة قال يا شاهنشاه كانوا ي س ملك و ن ه م الملوك مالي بالذهب و ا ل ف ض ة وقد جئتك من أ ر ض جبالها الذهب و ا ل ف ض ة اريد طمعه ش ا ن يساعدك ه ل أنا جئتك من اليمن واليمن جبالها ذهب و ف ض ة فضة تعطيني سوي في الفضة شا هنا كسرى طمع قام قالوا لا والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب و ف ض ة هذا خبر جديد هل ما تشوفون رمض ا ل ف ض ة احتاروا مترددين ا ل آ ن ب د أ ا ل طمع ي س ر ي ف ي ه بعدين اشاروا عليه ب ر أ ي ه قالوا ان في السجون رجالا قد اعددتهم للقتل في السجون ناس جايهم الدور ان يذبحونهم فاخرجهم مع سيف ا بن ذي يزن و دعه يقاتل بهم ا ل ح ب ش ة فاذا انتصروا صارت اليمن لك و اذا قتلوا فهذا ما تريد انت ا ص ا له و تقتلهم قال نعم ا ل ر أ ي اخرجوا من في السجون طلعهم و لقوم ث م ا ن م ا ئ ة رجل من بين مجرمين و من بين قطاع طرق و من بين معارضين ل ك س ر ة فجمعوهم ث م ا ن م ا ئ ة رجل عين عليهم ك س ر ة واحد من ق و ا د ة اسمه و ه ر ز وكان مقاتلا عظيما عين قائد على الجيش وخرج أ معهم سيف بن ذي يزن وخرج أ معهم ك س ر ة ث م ا ن ي ة سفن ركبوا السفن وانطلقوا في الفرات من الفرات إ ل ى الخليج العربي مروا علينا وبعدين إ ل ى بحر العرب حتى وصلوا إ ل ى عدن فنزلوا في ميناء عدن وكان الحبشه وصلتهم ا ل أ خ ب ا ر ف ب د أ و ا يعدون الجيش للقائهم سيف بن ذي يزن نزل وجمع أ ن ص ا ر ه العرب اللي كانوا معاه مؤيدين له واجتمعوا لينصروا جيش الفرس و ب د أ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش ا ل ح ب ش ة جيش الحبشة قاده مسروق نفسه ملكهم و جيش الفرس يقوده و ه ر ز و ه ر ز هذا يصفونه يقولون كان في منتهى ا ل ق و ة رجل شديد حتى يصفون ان عنده نبل هكذا يزعمون عنده نبل و تره ما يستطيع احد يشد غيره من قوته فكان يراقب ا ل م ع ر ك ة قال هل تعرفون ملكهم قال سيف بن يزن انا اعرفه قال اين هو قال اترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه أ قوه حمراء قال نعم قال هذا هو قال اتركه و حتى يتحول عن الفيل خ ل ينزل من الفيل بعد ف ت ر ة س أ ل قالوا نزل عن الفيل وهو على فرس قال اتركه اخبروني اذا تحول عن الفرس بعد ف ت ر ة نزل عن الفرس ركب على بغل قال على ماذا ا ل آ ن قالوا على ب غ ل ة قال على بنت الحمار ذل وذل ملكه وين ا ل ب غ ل ة ما هي س ر ي ع ة في ا ل ح ر ك ة فنزل و ه ر ز و شد نبله ثم ضربه ضربه من خلف الجيش فدخلت عند الياقوته و خرجت من ر أ س ه من ج ه ة الاخرى فقتل مسروق ا بن أ ب ر ه ه وانهزم جيش ا ل ح ب ش ة وسيطر جيش الفرس ا ل آ ن لما سيطر جيش الفرس ما سلم و الملك ا لسيف بن ذي يزن أ خ ذ و ا ل ن ف س ه م وهذه ع ق د ة عند أ ه ل اليمن ا ل آ ن يسمونها يسمونها ع ق د ة سيف بن ذي يزن أ ن أ ه ل اليمن لما صار بينهم مشاكل يستعينون ب أ ح د من خارجهم فيزيد مشاكلهم فهي ع ق د ة م ش ه و ر ة يسمونها ع ق د ة سيف بن ذي يزن فنعم تخلصوا من ا ل ح ب ش ة لكن احتلهم الفرس أ م ر كسرى ب أ ن يحكم على اليمن ن ي ا ب ة عنه رجل اسمه المرزبان ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان ثم بعد ذلك عزله كسرى و أ م ر عليهم باذان كلهم فرس بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أ م ر ه في ظل حكم باذان باذان كان يحكم اليمن و لما ارسل النبي صلى الله عليه و سلم رسالته الى كسرى انو شروان كان الذي يحكم اليمن ب ع د ا ن فكسرى انو شروان لما جاءته ا ل ر س ا ل ة من النبي صلى الله عليه و سلم اخذ ا ل ر س ا ل ة و مزقها قبل ان ي ق ر أ ه ا وامر بقتل الرسول الذي جاء ب ا ل ر س ا ل ة فالنبي صلى الله عليه و سلم قال مزق رسالتي مزق الله ملكه كسرى من ش د ة غضبه قال من هذا واحد اعرابي يطلب مني ان اتبعه ما ت ر ك ب مثل واحد الان في ق ر ي ة من قرى ا ل ج ز ي ر ة ق ر ي ة هكذا نائيه لا احد يسمع فيها و يطلب من الولايات ا ل م ت ح د ة تتبعه كسرى كان اعظم ملك في الارض في ذلك الزمان فارسل ما ارسل جيش ارسل رسول الى بابان أبا قال في واحد خرج في ا ل ج ز ي ر ة جبلي ي ياه فباذان ارسل اثنين من عنده ما ارسل جيش ارسل اثنين اقوياء من عنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلم بدون ما ن ر س ل لك جيش هكذا استهزاهم كانوا بالمسلمين كانوا يعتبرون نفسهم هم اعظم د و ل ة في العالم فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من باذان يامرانه ان ي أ ت ي معهما حتى ي أ خ ذ ا الى ك س ر ة قال ك س ر ة انو شروان قالوا نعم قال ان, الل إن الله قد قتل ك س ر ة ا ل ل ي ل ة في هذه ا ل ل ي ل ة قتل ك س ر ة قالوا ان كان قتل ا ل ل ي ل ة فمن اوصل لك الخبر الخبر ي أ ت ي من من بلاد فارس من المدائن ي أ خ ذ شهر كيف عرف ان قتل ا ل ل ي ل ة قال الوحي قالوا هذا ردك على رسالتنا قالوا اخبروا باذان بذلك ف ر ج ع و الى اليمن واخبرا باذان قالوا ظ ل ن ا له سلم قال كسرا قتل الخبر بعد ما وصل الى باذان ما وصل الخبر الى اليمن قال في اي ل ي ل ة صار هذا الخبر قالوا في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة قالوا خلنا ننتظر الاخبار بعد ا ر ب ع ة عشر يوم جاء الخبر الى اليمن أ ن كسرى قتل في تلك ا ل ل ي ل ة قال والله ما يعلم ذلك إ ل ا نبي فامن باذان و أ س ل م ودخل ب إ س ل ا م ه الفرس اللي في اليمن دخلوا في ا ل إ س ل ا م وصاروا أ ت ب ا ع للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا أ ت ب ا ع لكسرى فهكذا دخل ا ل إ س ل ا م إ ل ى اليمن ب إ س ل ا م باذان الفارسي واقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه إ ل ى أ ن مات فلما مات حكم بعد ابنه شهر و أ ق ر ه النبي صلى الله عليه و سلم على ملكه إ ل ى أ ن خرج ا ل أ س و د العنسي الذي دعا ا ل ن ب و ة فقتل شهر و احتل اليمن و كان هذا في آ خ ر ز م ن النبي صلى الله عليه و سلم لكن النبي صلى الله عليه و سلم هؤلاء الملوك الذين يذكرون ا ل إ س ل ا م كان و ا يقرهم على الملك ما كان و ا يغيرهم فمن بين الذين أ ق ر ه م باذان رحمه الله فهذه ق ص ة دخول اليمن في حكم فارس و هكذا قصه أ ي ض ا خروجها من حكم فارس إ ل ى حكم ا ل إ س ل ا م ننتقل إ ل ى ق ص ة أ خ ر ى م ه م ة أ ي ض ا لها ارتباط ب ح ي ا ة النبي صلى الله عليه و سلم وهي ق ص ة قصي ا بن كلاب تذكرون في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم ا ل ق ب ي ل ة ا ل م ه ا ج ر ة من اليمن كيف سكنت م ك ة و صاهرهم تزوج منهم اسماعيل ابن إ ب ر ا ه ي م عليهما السلام فنحن العرب المستعربه احفاد جرهم و إ س م ا ع ي ل عليهما السلام وتعرب إ س م ا ع ي ل عليه السلام وفي ذريتهم كان أ ب ن ا ء إ س م ا ع ي ل عليه السلام ثم إ ن خ ز ا ع ة احتلت م ك ة وسيطرت عليها وجرهم أ ك ث ر ه ا خرج وبقي أ ب ن ا ء إ س م ا ع ي ل في م ك ة لكن ليس لهم س ل ط ة ليس لهم ق و ة ا ل س ل ط ة كانت ل خ ز ا ع ة وبينا كيف أ ن عمرو بن لحي من خ ز ا ع ة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين إ ب ر ا ه ي م غير دينهم و أ د خ ل فيهم الشرك كانت نفوس بني إ س م ا ع ي ل تتطلع إ ل ى حكم م ك ة م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه م كان و الذين ا يحكمون م ك ة والتخلص من خ ز ا ع ة لكن خ ز ا ع ة ظلوا يحكمون حوالي خ م س م ا ئ ة س ن ة يحكمون م ك ة إ ل ى أ ن جاء قصي بن كلاب قصي بن كلاب من س ل ا ل ة اسماعيل عليه السلام من س ل ا ل ة اسماعيل فهر الملقب بقريش فلما يقال قريش هو فهر من ابناء اسماعيل عليه السلام من أ ح ف ا د اسماعيل عليه السلام قصي بن كلاب من س ل ا ل ة فهر و كان سيدا عظيما الله سبحانه و تعالى أ ع ط ا ه الغنى و أ ع ط ا ه المال فشرف في قومه فعندها تزوج قصي بن كلاب من ا ب ن ة حليل رئيس خ ز ا ع ة خطب بنت رئيس خ ز ا ع ة حاكم م ك ة فزوجه إ ي ا ه ا فزاد شرفه هو من س ل ا ل ة إ س م ا ع ي ل و زوجته بنت سيد خ ز ا ع ة سيد م ك ة فزاد شرفه فلما كثر نسبه واولاده صار عنده ق و ة ك ب ي ر ة ومال كثير اراد ان يرجع ملك ابائه فلما مات سيد خزاعه نادى انه هو سيد م ك ة واستنصر اخوانه واقاربه و قريش واخوانا من امه كانوا في مكان اخر خارج م ك ة فجاءوا و نصروه وتجمع لجيشان جيش من خزاعه و جيش من قريش والصراع على الشرف و ملك م ك ة عندما التقى الجيشان و ب د أ القتال و كثر القتل و كانوا يتقاتلون على الشرف الشرف ب ا ل ن س ب ة لهم شيء عظيم جدا فكثر القتل فيهم فلما كثر القتل حتى كاد يفنيهم من كثر القتل ده تدخل بينهم الحكماء قالوا نحكم نتفق على حكم يفصل بيننا فاتفق الطرفان على الحكم واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر ا بن عوف وكان حكيما من حكماء العرب فاتفق الجميع على ان يحكمان يعمر ا بن عوف و أ خ ذ و ا ا ل أ ي م ا ن المغلظه وشهدوا الشهود أ ن الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا أ ح د ي ع ت ر ف وحلف الجميع على ذلك وفعلا تجمع الناس عند يعمر فكل واحد ب د أ يذكر حجته ويذكر قصته فقصي بن كلاب قال هذا ملك آ ب ا ئ ي و أ ج د ا د ي اسماعيل جدي وهو أ و ل من سكن م ك ة وزمزم حفرت له وخزاعه م ق ت ص ب ي ن صحيح صلى الله عليه وسلم خمسمائه سنه لكنهم م ق ت ص ب ي ن هذا ملك أ ب ا ئ ي و أ ج د ا د ي وهذه ا ل ك ع ب ة بناها أ ب ي بدا يركب حجته خزاعه ما في ح ج ة لما انتهوا حكم يعمر قال كل شيء لقصي بن كلاب ا ل ر ف ا د ة والسقايه والحجابه و ا ل ك س و ة و ا ل ن د و ة كل شيء كل الملك وكل شيء لقصي ا بن كلاب خزاعه ليس لها شيء ف أ س ق ط في يد خزاعه ورجع كل شيء لقصي ا بن كلاب حكم ما في مثله ع د ل صح صلى خمس م ئ ة س ن ة لكن ما يسقط ف التقادم فرجع كل شيء لقصي ا بن كلاب فتجمع في يده شرف العرب كل شيء عنده فصار قصي بن كلاب سيد م ك ة بلا منازع وسلمت خ ز ا ع ة ل أ ن ه ا حلفوا واقسموا ف أ و ف و ا بعهودهم وعقودهم وساد قصي بن كلاب م ك ة عندها اكرم الناس يعني يسقي ي ويطعم ويكرم الناس حتى زاد حبه في النفوس ثم بنى لهم دار ا ل ن د و ة ودار ا ل ن د و ة مثل ق ا ع ة اجتماعات أ و ق ا ع ة احتفالات فكانوا لا يعقدون عقدا إ ل ا فيها ولا يعلونون حربا إ ل ا فيها ولا يتشاورون إ ل ا فيها ثم زاد ا ل أ م ر وما عاد أ ح د يتزوج في م ك ة إ ل ا في دار ا ل ن د و ة دار قصي بن كلاب حتى زادوا في ا ل أ م ر فكانت البنت ا ل ص غ ي ر ة إ ذ ا درعت يعني لبست الدراعه سمونها درعت ما تدرع إ ل ا في دار ا ل ن د و ة كل شيء كان يحدث عندهم في دار ا ل ن د و ة وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم ا ل ه ج ر ة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدار التي اجتمعوا فيها ليعلنوا الحرب على المسلمين هذه دار ا ل ن د و ة كل الشرف في دار ا ل ن د و ة كل الاحداث في دار ا ل ن د و ة فكان الدار قصي بن كلاب قصي بن كلاب هو جد من أ ج د ا د النبي صلى الله عليه وسلم و ص ي بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باقتراب الموت نظر في أ و ل ا د ه كان عنده عدد من ا ل أ و ل ا د من أ و ل ا د ه ع ب د ا ل مناف ومن أ و ل ا د ه ع ب د الدار وغيرهم شاف ان أ و ل ا د ه كلهم لهم شرف ولهم مكانه والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم إ ل ا عبد الدار ليس له شيء الناس ما مع, مع أ ن ه أ ك ب ر أ و ل ا د ه لكن سبحان الله احيانا يكون الولد ك ب ي ر هكذا شخصيته ض ع ي ف ة فليس له مكانه و ا ل م ك ا ن ة كلها في الاخرين فخاف ان يموت و هذا ا ب ن ه ما يكون لاي ه شرف فلما ا ر ب ت وفاته اعلن ان كل شيء لعبد الدار و حرم اولاد الاخرين كلهم من اي شيء المال و ا ل ر ف ا د ة و الحجابه و ا ل ن د و ة و كل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف ه و ل ا ء الثانيين شرفهم منهم وفيهم هذا ا ع ط و ه الشرف هكذا ف طبعا الاخرين اطاعوا لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف و الاخرين ن ا ز ع و ه اولاد عبد الدار قالوا ان ابو صياح اعطاه الـ الـ هذه الامور حتى يشرف بها وقد شرف بها خلص الان فترجع لنا فكاد يحدث القتال بينهم انظروا هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة الشرف و ا ل م ك ا ن ة كل ما يعني الناس تتقاتل على المال الناس تتقاتل على الاراضي هؤلاء يتقاتلون على الشرف من يخدم ا ل ك ع ب ة من يخدم الحجاج يعتبرونها هذه هي ق م ة الشرف وتذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الاسود في مكانه على ماذا يحدث القتال عند العرب حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم كانت ق ض ي ة الشرف هذه م س أ ل ة ك ب ي ر ة جدا في نفوسهم مستعدين يفنوا انفسهم عشانها فكاد يحدث القتال بين ابناء قصي بن كلاب على ق ض ي ة الشرف ثم انهم اتفقوا في الاخير ان يقسموا الامر بينهم فعبد الدار اخذوا س د ا ن ة ا ل ك ع ب ة وحجابتها ووزع الامر في الاخرين عبد مناف اخذوا السقايه وهكذا وزع الامر بين أ ب ن ا ء قصي بن كلاب م ر ة أ خ ر ى واستمروا يتوارثون هذا الشرف ولذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس طبعا ما كانوا يسقون من زمزم زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي ما كانت زمزم م و ج و د ة ج ر ه م لما كادت خ ز ا ع ة تحتل ا م ك ة دفنوا زمزم فكانوا يسقون من خارج زمزم وكانوا يتنافسون في السقايه حتى تعرفون وشوف كيف تنافسهم في السقايه كانوا ي أ ت و ن بالماء من خارج م ك ة يسقون به الحجاج ومن ش د ة إ ك ر ا م ه م للحجاج كانوا يخلطون به, اللبن أو يخلطون به العسل ل يخلطون ل ب به ن أو ا يخلطون به حتى يكرمون الحجاج ليس فقط ماء هكذا و إ ن م ا م ع أ ي ض ا أ ش ي ا ء أ خ ر ى من باب إ ك ر ا م الحجاج فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج لكن ما كانوا يسقون من زمزم ل أ ن زمزم كانت مطموره ة وسندكر قصة ح ف من اعظم الشرف عندهم ب ا ل ا ض ا ف ة الى ا ل ك ع ب ة كان دار ا ل ن د و ة من الذي يتولى دار ا ل ن د و ة فكانت دار ا ل ن د و ة في يد بني عبد الدار الى ان اشتراها منهم حكيم بن حزام و ق ص ة شراء حكيم بن حزام لدار ا ل ن د و ة شيء عجيب و ق ص ة بيع حكيم بن حزام لدار ا ل ن د و ة شيء عجيب ايضا حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار ا ل ن د و ة وهذا اكثر س اجلكم ل الله غائب عن عقله تماما فعرض عليه حكيم ا بن حزام قال تبعني ي دار ا ل ن د و ة قال نعم قال بكم قال بزق خمر علبه من خمر ابيعك دار ا ل ن د و ة دار ا ل ن د و ة تباع بهذا لكنه غائب عن عقله قال اشتريت فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود فباعها فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر و ظلت بيده الى الاسلام حكيم بن حزام من المعمرين و ظلت ف ي ي د ه بعد الاسلام الى زمن الخلفاء الراشدين ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر الى زمن في زمن م ع ا و ي ة باع دار ا ل ن د و ة فباعها ب م ئ ة الف دينار فعاتبه م ع ا و ي ة رضي الله عنه قال بعت شرف قريش ب م ئ ة أ ل ف دينار قال يا أ م ي ر المؤمنين والله قد اشتريتها بزق خمر على كله بدافع في فيها زق خمر والشرف اليوم ليس بهذا ليس بدار قصي بن كلاب الشرف اليوم بالتقوى و إ ن ي أ ش ه د ك و أ ش ه د الناس أ ن المائه الف دينار في سبيل الله, فتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله فهذه بعض قصص دار ا ل ن د و ة من اولاد قصي ا بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف من اولاد عبد مناف هاشم و المطلب و غيرهم من اولاد هاشم ش ي ب ة ش ي ب ة هذا من اولاد هاشم كان هاشم متزوج من ام هاشم و كانت تعيش خارج م ك ة عند اهلها و كانت س ي د ة ع ظ ي م ة في قومها و كانت من شروطه في الزواج أ ن ا ل ع ص م ة بيدها هي التي تطلق من ش د ة شرفها فولدت له ش ي ب ة و مات ح ا ش م و ش ي ب ة عند أ م ه فلما بلغ ش ي ب ة سن البلوغ سن الرشد جاء عمه المطلب ل ي أ خ ذ ه ف أ م ه رفضت قال ت كيف ت أ خ ذ ابني قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من أ ب ن ا ء قصي بن كلاب ما ينبغي أ ن يكون في غير م ك ة وبين غير قومه فقالت نخيره نخير ش ي ب ة فخير ش ي ب ة تبقى مع امك ولا ترجع مع ع م ك المطلب قال بل أ ر ج ع مع عمي ل أ ن الشرف هذا ب ا ل ن س ب ة لشيء عظيم مع أ ن س ن صغير ف ش ي ب ة ركب مع عم المطلب على نفس البعير و ذهب به الى م ك ة فلما دخل م ك ة الناس هناك متعودين على ا ل ر ق و كل واحد ف ت ر ة يشتري لعب جديد فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبدا فكانوا ينادونه عبد المطلب ينادون ش ي ب ة عبد المطلب فاشتهر بهذا الاسم فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه و سلم اسمه الحقيقي ش ي ب ة لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس و اشتهر باسم عبد المطلب و لا ليس اسمه عبد المطلب اسمه شيبه فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه و سلم ولد له من الاولاد اول ولد من اولاده اكبر اولاده الحارث اكبر اولاده الحارث لما و ل د له الحارث وكبر الحارث صار شابا كان عند أ و ل ا د آ خ ر ي ن لكن صغار عبد المطلب ر أ ى رؤيا في المنام وهو نائم ر أ ى رؤيا ر أ ى من يناديه ويقول له احفر ط ي ب ة قال ما ط ي ب ة فذهب المنادي تعجب ايش هذه الرؤيا في اليوم التالي ايضا ر أ ى رؤيا في المنام أ ح ف ر بره قال ما بره ذهب المنادي فتعزز في نفسه أ ن هناك شيء حلم يتكرر بهذه ا ل ط ر ي ق ة ما هو ش ي ء طبيعي في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة جاءه المنادي مرة ث احفر ل ث ة أ ا ل م ض ن و ن ة قال ما ا ل م ض ن و ن ة فذهب المنادي فوقع في نفسه أ ن ه شيء عظيم ثلاث ليالي وراء بعض يحدث هذا من يحدث له هذا في الليله ا ل ر ا ب ع ة ر أ ى رؤيا في المنام احفر زمزم قال ما زمزم فناداه المنادي ما ذهب قال لا تنزف أ ب د ا ولا ترم تسقي الحجيج ا ل أ ع ظ م وهي بين الرفث والدم عند ن ق ر ة الغراب ا ل أ ع ص م عند ق ر ي ة النمل حفر هذا الكلام في صدري عبد المطلب عرف انه مطلوب م ن ه ان يحفر زمزم زمزم مشهوره عندهم لكنهم لا يعرفون اين هي ولا يعقل ان يحفروا كل ما حوالي ا ل ك ع ب ة حتى يبحثوا عنها فجاءته الاشارات وما كان عنده ولد يستطيع ان يحميه ويدافع عنه الا الحارث فاخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم و ب د أ يبحث عن العلامات يبحث عن العلامات بين الرفث و الدم عند ن ق ر ة الغراب الاعصم عند ق ر ي ة النمل ف ب د أ يبحث يشوف اي علامات ما في علامات بينما هو كذلك اذ جاء قوم يذبحون ب ق ر ة عند ايساف ايساف و نائله ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي الصنمين اللي كانوا عند ا ل ك ع ب ة فذبحوا عند ايساف فنزل الدم ثم ان هذه ا ل ب ق ر ة التي كانوا ي ر ب ح و ن ه ا نهضت والدم يصب منها وبدت تجري ثم سقطت في مكان اخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرفض الرفض هي امعاء ا ل د ا ب ة فعرف أ ن هذا الدم مكان الدم الذي ذبحوها عنده وهناك الرفض ما بين هذا وهذا زمزم بين هالمكانين لكن مكان كبير مازال ا ل م س ا ف ة كبيره يحفرها كلها ب د أ يبحث في هذا المكان فوجد ق ر ي ة للنمل لكنها ك ب ي ر ة ق ر يعني ة كبيرة ي نمل منتشر ما هو واضح لكنها ق ر ي ة للنمل لكنها ك ب ي ر ة ولو أ ر ا د أ ن يحفرها كلها فيها م ش ق ة ش د ي د ة بينما هو كذلك إ ذ نزل غ ر ا ب على جناحه الغراب أ س و د على جناحه ريش أ ب ي ض وهذا الذي يسمونه العرب الغراب ا ل أ ع ص م غراب فيه بياض ف أ خ ذ ينقر في ا ل أ ر ض قرب ق ر ي ة النمل فعرف أ ن هذا هو المكان المقصود فجاء يحفر ل د ي حفر في هذا المكان فقامت له قريش قال والله و ي ن يحفر ما بين ايساف و ن ا ئ ل ة قالت والله ما ن د ا ك تحفر عند ا ل ك ع ب ة فقال ا ل ح ا ر ف صدهم عني ش غ ل ه م قاموا ي ن ق ش و ن ا ل ح ا ر ف ي ر ي د يمنعون ابوهن يحفر ع ب د المطلب شغال بالحفر وهم يجادلون ا ل ح ا ر ف يريدون يمنعون عبد المطلب وعبد المطلب يحفر فضرب في الارض فاذا طي ل البئر ا ل ح ج ا ر ة اللي حطوها حول البئر طي البئر يسمونها اصابها فقال الله اكبر فعرفوا انه وجد بغيته قالوا ما تحفر قال زمزم حفر حفر فعلا وجد زمزم قالوا نحن ش ر ك ا ئ ك شركائي وين هذا اللي ح ف ر ت ه كيف تكون شركائي فاصرت قريش شرف الدهر هذا ما عند ا ل ك ع ب ة هم ي أ ت و ن بالماء من خارج م ك ة كلها ل س ن ي ن الان ما عند ا ل ك ع ب ة و زمزم اي شرف هذا فاصر عبد المطلب قال المائلي و اصرت قريش الا ان تشاركه حتى اشتد بينهم الخلاف و كادوا يتقاتل فقالوا نحكم قالوا من نحكم قالوا نحكم ك ا ه ن ة بني سعد فاتفقوا على ا ل ك ا ه ن ة يحكمون الكاهن في يثرب فذهبوا الى ا ل ك ا ه ن ة ف إ ذ ا هي قد سافرت الى خيبر فراحوا سفر و ر ا ه ا الى خيبر شوفوا ا ل ك ه ا ن ة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب واصحابه والباقين ما عندهم الا قليل من الماء حتى كاد عبد المطلب واصحابه يهلكون قالوا لاصحابهم الثاني اعطونا ما قالوا لا ما ما يكفينا نريد ا ل نعيش ت شاور عبد المطلب واصحابه قالوا خلاص الهلاك ايش الراي فقال لهم الراي عندي ا ن ن خلاص ما دام الموت جاينا ج ا ي ن ة نحفر قبورنا فاذا مثنا كل واحد مات يدفنون الاخرين فعلى الاقل يبقى واحد لا يدفن احسن ما كلنا ما ندفن قالوا نعم ا ل ر أ ي الاخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم ي ش س ت ر معهم حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت خلاص ما في ماء وفي صحرا فينتظرون الموت بينما هم كذلك قال م ر ة ث ا ن ي ة فكر عبد المطلب قال والله ما هذا ب ر أ ي هذا عجز نقعد مكاننا إ ل ى ان نموت خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء فعزموا على البحث م ر ة أ خ ر ى فلما قام و ا بعير عبد المطلب و هو قائم ضرب ا ل أ ر ض فنبع منها ش و ي ة ماء ف أ خ ذ و ا يسقون من الماء كفاهم و فاض فنادوا جماعاتهم قال تعالى شربوا فقالوا والله الذي أ س ق ا ك الماء في هذه الصحراء لهو الذي أ س ق ا ك زمزم زمزم لك عرفوا أ ن ه ا إ ش ا ر ة أ ن الله يشهد أ ن زمزم له ف أ ق ر و ا ب أ ن زمزم لعبد المطلب فكانت السقايه لعبد المطلب بلا منازع وزمزم بيد عبد المطلب و أ ب ن ا ء عبد المطلب عبد المطلب توالى له ا ل أ و ل ا د والبنات ولد له ع ش ر ة اولاد و ست بنات فاولاده العباس و ح م ز ة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان اسلما من ابناء عبد المطلب ادركوا الاسلام و اسلم و ابو طالب واسمه عبد المناخ و ابو لهب واسمه عبد ا ل ع ز ة و هؤلاء ادرك الاسلام و لم يسلما اما الذين ما ادركوا الاسلام ماتوا قبل الاسلام فعبد الله ابو النبي صلى الله عليه و سلم وحجل وضرار والمقدم والزبير هؤلاء ا ل أ و ل ا د ا ل آ خ ر ي ن لعبد المطلب ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الحارث أ م ا بنات عبد المطلب فصفيه و أ م حكيم واتك ع ة و أ م ي م ة و أ ر و ى وبره ست عمات النبي صلى الله عليه وسلم وعشر تسع أ ع م ا م و أ ب و ه العاشر من أ ب ن ا ء عبد المطلب عبد المطلب كان لما حفر زمزم و وجد ما عند ه الا ابن واحد يدافع عنه شعر بالضعف شعر انه ضعيف ما عند الا ولد واحد فلما اقرت قريش له بزمزم نذر قال والله لئن ولد لي ع ش ر ة من الاولاد لاذبحن احدهم شوف النذر ل ا ن شعر بالضعف فقال النصارى عندي ا ل ع ز ة اتخلص من واحد منهم حتى اظهر عزتي وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم أ ص غ ر ه م وكان أ ح ب ه م إ ل ي ه لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار ع ن د عشره اولاد يمشون وراءه عند ا ل ك ع ب ة ا ل آ ن أ ر ا د أ ن يفي بنذره فذهب إ ل ى الكاهن عند ا ل ك ع ب ة ومعه ا ل أ ق د ا ح وكانوا ل ير... ا يضربون ب ا ل أ ق د ا ح فيسمونها ا ل أ ز ل ا م أ ي ض ا فكانوا ايش عمل كل واحد من اولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه و طلب من الكاهن ان يرمي الاقداح و يختار احدها يرمي الاقداح يخرج احدها ليكون هو الذبيح و كان عبد المطلب يقول عند رمي الاقداح لئن صرف عن عبد الله فانا بخير اي واحد الا عبد الله احبهم اليه ففعلا قعد ا يدعو هذا يرمي بالاقداح و عبد المطلب يدعوه رمى بالاقداح خرج قدح عبد الله فهو عازم على امره اخذ ابنه عند ا س ا ف يريد يذبحه شافت قريش هذا المنظر ايش يحدث هو ماسك السكين الان يذبح خلاص فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب قال نذرت انه اذا ولد لي ع ش ر ة اقتل احدهم اذبح احدهم وقد خرج قد حبل الله وانا اعزم على ذبحه فجروه قالوا ما تذبح ابنك فمصر الا يذبح ابنه فجروه فشج ر أ س عبد الله لذلك يسمونه عبد الله الاشج ابو النبي صلى الله عليه وسلم جرحه من اصراره ان يذبح ابنه قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن ا ل س ن ة في العرب كل واحد عنده ع ش ر ة يروح يذبح واحد فما لفت ا ل ح ي ا ة بعد ذلك الواحد يذبح ابنه لا تجعلها س ن ة يا عبد المطلب عبد المطلب اصر ما الحل قالوا ن س أ ل الكهان ن س أ ل ك ا ه ن ة بني سعد مشوا راحوا ل ك ا ه ن ة بني سعد فوجدوه ما ا ل ر أ ي عندك قالت كم د ي ة الرجل فيكم اذا واحد قتل كم ا ل د ي ة قالوا ع ش ر ة ابل قالوا تضربون قال تضربون الاقداح بين عشره من الابل و بين عبد الله فاذا طلعت عشره من الابل اذبحوها اذا طلع عبد الله ز ي د ا ل ع ش ر عشرين و هكذا الى ان ينجو عبد الله فرجعوا على هذا ا ل ر أ ي و ذهبوا الى الكاهن عند الكعبه يضرب الاقداح ما بين عبد الله و عشره من الابل فضربت الاقداح فخرج قدح عبد الله فزادوها ع ش ر ة ث ا ن ي ة فخرج قدح عبد الله فزادوها ع ش ر ة ث ا ل ث ة فخرج قدح عبد الله حتى كانت م ئ ة بعير عشر مرات و هو يخرج قدحه حتى صارت م ئ ة بعير فلما كانت م ئ ة بعير و ضربوا ا ل أ ق د ا ح خرج قدح ا ل إ ب ل فقال عبد المطلب لا والله ما أ ر ض ى حتى تضربونها م ر ة ث ا ن ي ة فضربوها م ر ة ث ا ن ي ة فخرج قدح ا ل إ ب ل قال ث ا ل ث ة فضربوها مره ثانيه دخلت قدح ا ل إ ب ل فذبحوا ا ل إ ب ل م ئ ة بعير فداء عبد الله أ ب و النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا ابن الذبيحين عبد الله و إ س م ا ع ي ل أ ن ا ابن الذبيحين الله نجاهم ف ث ن ي ن ه م الله نجاهم فهذه ق ص ة عبد الله كيف ك ا ن أ ن يذبح لولا أ ن نجاه الله عز وجل لما كبر عبد الله أ ر ا د أ ب و ه ان يزوجه فزوجه من آ م ن ة بنت وهب و هي أ ي ض ا من بني عبد مناف فتلتقي مع النبي صلى الله عليه و سلم في س ل ا ل ة قريش في قصي و أ ب ن ا ء قصي فهي أ ي ض ا من قريش من النسب العالي من س ل ا ل ة إ س م ا ع ي ل عليه السلام فهو من أ ش ر ف الناس نسبا أ م ا أ م ه اخوان النبي صلى الله عليه و سلم فكانوا من يثرب كانوا من ا ل م د ي ن ة و كانت آ م ن ة تعيش عندهم عبد المطلب اخرج ابن عبد الله و زوجه ب آ م ن ة هناك في يثرب و رجعوا بعد ذلك الى م ك ة حملت آ م ن ة و بعد اشهر من حملها مات عبد الله او النبي صلى الله عليه و سلم فالنبي صلى الله عليه و سلم ت ي ت م قبل أ ن يولد قبل أ ن يولد كان أ ب و ه قد مات لما حانت و ل ا د ة المصطفى صلى الله عليه و سلم أ م ه ر أ ت رؤيه أ ن ه ا تلد غلاما و أ ن ه ا يخرج مع الغلام يخرج نور ي م ل أ ا ل أ ر ض حتى يصل إ ل ى ب ص ر ة بالشام شمال العراق هكذا ي م ل أ الارض و ر أ ت في الرؤيا انها تقول ا ع ي د ه بالله الواحد من شر كل حاسد هكذا ر أ ت انها تقول عند ولادته مع انهم كانوا مشركين لكنها ر أ ت هذه الرؤيا ا ع ي د ه بالله الواحد من شر كل حاسد في يوم الاثنين اثني عشر من ربيع اول على ارجح الاقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي خمسين يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولولادته عجائب نذكرها من باب أ ن ع ظ م ة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم ولا ع ظ م ة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته و انما بالمنهج و ا ل ر س ا ل ة التي اتى بها لكنها مبشرات يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه و سلم رضي الله عنه كان في ا ل م د ي ن ة عمره سبع سنين و هو اكبر من النبي صلى الله عليه و سلم بسبع سنين كان في ا ل م د ي ن ة فيقول حسان بن ثابت عن مولد النبي صلى الله عليه و سلم يقول في يوم سبع و أ ن ا ابن سبع سنين يعني في يوم ي و ل د النبي صلى الله عليه و سلم يقول وانا ابن سبع سنين كنت عند يهود كان و اليهود ا عايشين في ا ل م د ي ن ة ايضا يقول كنت في م ن ط ق ة اليهود و اذ براهب من رهبان اليهود صاعد على بيت ق ل ع ة من ق ل ا ئ ه م و ينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم احمد الذي لا يظهر إ ل ا بخروجه نجم لا يخرج إ ل ا بميلاد آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أ ن ه سمعها بنفسه من يهود من المؤشرات أ ي ض ا أ ن أ م ه لما حملت به, حملت به حملا بلا م ش ق ة ما كان في أ ي تعب مع أ ن الحمل فيه كره حملته كرها ووضعته كرها فحمله كان بلا م ش ق ة ومن ع ج ا ئ ب التي يذكرونها انه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع ر أ س ه الى السماء صلى الله عليه وسلم وولد مختونا ما كان يحتاج الى ختان وولد مسرورا مقطوع الحبل السري هكذا ميسر امره صلى الله عليه وسلم فلما ولدته امه ذهبت ا ل ب ش ا ر ة الى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا و لما سمع الاخبار انه ولد مختونا و ولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه و قال والله ان لابني هذا ل ش أ ن ا كيف يولد هذه ا ل و ل ا د ة ا ل ع ج ي ب ة ففعلا من ش د ة فرحه اخذ محمد صلى الله عليه و سلم و كان ما سمي ا بعد و دخل به داخل ا ل ك ع ب ة من أ و ل ولادته دخل به داخل ا ل ك ع ب ة و حمله و شكر الله سبحانه و تعالى على و ل ا د ة محمد صلى الله عليه و سلم أ م ا ت س م ي ة محمد فلها سر عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع ث ل ا ث ة من أ ص ح ا ب ه و التقوا بحبر من أ ح ب ا ر يهود فاخبرهم س أ ل ه م من أ ي ن أ ن ت م فقالوا له نحن من م ك ة فقال لهم أ ن بلادكم في ا ل ج ز ي ر ة سيخرج منها نبي ق ص ة ط و ي ل ة س أ ل و ه ما اسمه هذا النبي فقال اسمه محمد وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك ما حد كان يسمي محمد لذلك تشوفون في العرب ما في احد ا س م ه محمد قبل هذا هؤلاء الاربعه كل واحد فيهم لما رجع ع ز م ان يسمي محمد عبد المطلب ما كان ي أ ت ي ه ا اولاد خلاص فكان يريد ان يسمي اول ولد ي أ ت ي لاحد من ابنائه يسميه محمد فكان محمد صلى الله عليه وسلم ف س م ى محمد الاخرين سليمان ا بن مجاشع سمى ابن محمد وهو جد البرزدق الشاعر المشهور ووحيحه بن الحلاج وحمران بن ر ب ي ع ة كل واحد فيهم سما ا ب ن محمد فهؤلاء الاربعه الذين تسموا اول من تسمى بمحمد فهذا سر ت س م ي ة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ا اسم محمد ما كان معروف في العرب حدثت علامات اخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك من هذه العلامات انه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج ايوان كسرة. قصر ك س ر ة اهتز وسقطت منا ا ر ب ع ة عشر ش ر ف ة ب ل ك و ن ة سقطت و ا ن ط ف أ ت نار المجوس النار اللي كان يعبدها المجوس كانوا دائما يشعلونها ربهم فكانوا دائما يشعلونها في ولادته صلى الله عليه و سلم عند ولادته ا ن ط ف أ ت نار المجوس و مع هذا الزلزال الذي حدث لايوان ك س ر ة كان عندهم ب ح ي ر ة ص غ ي ر ة اسمها ب ح ي ر ة ساوه و كانت م ق د س ة عندهم فانشقت الارض تحتها فغاضت ب ح ي ر ة س ع و ة فخاف كسرى خوفا شديدا ايش ه ا فنادى ا ل ك ه ا ن والمنجمين وكان بعضهم له اتصال بالجن والله سبحانه وتعالى اخبرنا أنه ان الجن كانوا يسترقون السمع من السماء وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كانوا يجلسون يستمعون الى السماء يسمعون خبر السماء فكانوا ينقلون بعض الاخبار الى الناس الى الكهان حتى يفتنون الناس ف س أ ل و ا الكهان فكان من الكهان من قال لهم انها هذه الاحداث بسبب و ل ا د ة نبي و س أ ل و ه م عن ا ل ا ر ب ع ة عشر شرفه التي تهدمت فقالوا يبقى من حكام فارس ا ر ب ع ة عشر ملك ثم يذهب ملك فارس فقال ك س ر ة قال ا ر ب ع ة عشر ملك هذا زمن طويل فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس ففي اربع سنين حكم ع ش ر ة فكانت كلها مؤشرات بزوال حكم فارس ومن بينها انطفاء نار المجوس هذه كلها كانت علامات مبشرات بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان من ع ا د ة قريش انه اذا ولد لهم مولود ما يربونه في م ك ة ل أ س ب ا ب منها أ ن م ك ة يفد إ ل ي ه ا الحجيج فكان بعضهم مثل ما يحدث ا ل آ ن يبقى في م ك ة ف ت ر ة ط و ي ل ة فيحتكون بالناس فكان ا ل أ ط ف ا ل الذين يتربون في م ك ة لغتهم ا ل ع ر ب ي ة ما تكون ف ص ي ح ة م ئ ة ب ا ل م ئ ة ي ت أ ث ر و ن بهؤلاء ا ل أ خ ل ا ق من الناس فكان اهل قريش يحبون ا ب ن ا ئ ه م يتربون خارج قريش الى ان يتعود على ا ل ع ر ب ي ة الفصحى ثم يرجع فما ي ت أ ث ر و لغته تمكنت فكانوا يربونهم خارج م ك ة كذلك كانوا يحبون ان يتربوا في البر حتى ت ع و د و ن على ا ل ح ي ا ة ا ل خ ش و ن ة ما يكونون لينين اللي يتربى في الحضر و في المدن يصبح لين اللي يتربى في الصحراء فيه خ ش و ن ة السبب الثالث أ ن ه ا ل أ ن ه ا م د ي ن ة وياتيها الناس كان فيها أ م ر ا ض أ م ا الصحراء ف ن ظ ي ف ة ليس فيها أ م ر ا ض لذلك تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض فيهم ص ح ة ب ا ل م ق ا ر ن ة مع أ ه ل ا ل ح ض ر فكانوا يحبون أ ن أ ب ن ا ئ ه م يتربون في خارج م ك ة فكان من ع ا د ة قريش أ ن الرضع ي أ خ ذ ه م ا ل أ ع ر ا ب فيعيشون فيهم خارج م ك ة إ ل ى أ ن يكبروا ثم ي أ ت و ن بهم إ ل ى م ك ة وكان الاعراب يفعلون هذا ايضا طلبا للرزق لكنهم كانوا يرفضون أ خ ذ ا ل ا ج ر ة على ا ل ر ض ا ع ة كانوا لا يقبلون ا ل ا ج ر ة ما يتفقون كم الاجار و ك ذ ا ما يتفقون على هذا يعتبرونها عيب كيف ت أ خ ذ ا ل م ر أ ة ثمن لبنها امر فيه عيب ب ا ل ن س ب ة لهم فكانوا ي أ خ ذ و ن الاولاد دون الاتفاق على ا ل ا ج ر ة وانما هكذا عرف إ ن ه يعطى لهم إ ك ر ا م ي ة في ا ل ن ه ا ي ة كل واحد ومده إ ي د ه كما يقولون فجاء جاءت مرضعات بني سعد وكان لهم فترات هكذا ي أ ت و ن فيها يشوفون من الرضع الجدد ف ي أ خ ذ و ن ه م فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة وزوجها الحارث جاءوا ليبحثوا عن رضيع ي أ خ ذ و ن ه وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد في ش د ة الفقر وكانت هي عندها ولد رضيع فتبحث عن ولد من قريتل ت ر ب ع ة مع ولدها لكنها تقول يعني من ش د ة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي فكيف س أ و ربع ثاني لكنه الفقر فجاء وكانت تركب على اتان على حمار انثى يسمونها اتان كانت حماره هذه ض ع ي ف ة من ش د ة ضعفها كانت ت ؤ خ ر الركب كان تمشي وراهم ما هي ق ا د ر ة تمشي والنساء يستعجلونها يا حليمه استعجلي اخرتينا وهي تدفع ا ل ح م ا ر ة لكنها لا تستطيع ان تمشي المهم وصلوا الى م ك ة ف ب د أ و ا يبحثون عن الرضا فكانت ا م ن ة تعرض عليهم ابنها فاذا عرفوا انه يتيم ي أ ض و ن هم اصلا ياخذون عشانها ا ل ك ر ا م ي ة ولا ي ن ا ق ش و ن في الاجار من باب الشرف والكرام فيرفضون قالوا يتيم ا تفعل امه وما يفعل جده جده ما هو حريص عليه مثل ابوه وامه ما عندها فلوس الاب هو اللي عند ه الفلوس فكانوا يرفضون اخذه فرفضته جميع المراضع كلهن رفضوا ان ي أ خ ذ و ه صلى الله عليه وسلم ح ل ي م ة بحثت عن رضيع بحثت عن رضيع ما في ه فخرجت ثم ان هي جلست مع زوجها الحارث خارج م ك ة جالسين قال لها نرجع بدون رضيع كل أ ص ح ا ب ك رجعوا برضيع هلا هل ل رجعت ف أ خ ذ ت ذلك اليتيم لعلنا ن أ خ ذ من بركته ش ف ق به يعني فقال نعم فخرجت ح ل ي م ة و اخذت محمد صلى الله عليه و سلم و ب د أ ت البركات أ و ل البركات تغيرت حال أ ج ل ك م الله ا ل ح م ا ر ة هذه الاتان في الذهاب الى م ك ة م ا ك ا ن تمشي تقدر في ا ل ع و د ة ا ل ح م ا ر ة تسبق الركب كلهم و ح ل ي م ة تركدها تمسكها وما هي ق ا د ر ة فالمرضعات الاخريات يقولون يا ح ل ي م ة اهذه نفس الاتانه التي اتيت عليها قالت نعم والله قالوا والله ان لها ل ش أ ن ا شيء عجيب ايش اللي صار فيها ونحن ا جايين ما هي قادرة تمشي لا ما هي م ا ن ت ق ا د ر ة تمسكينها ثم انها ادرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم رجعوا الى ديار بني سعد كان عندهم شارف والشارف الناقه العجوز ناقه وعجوز فما تتامل منها سبحان الله بدت الناقه تسمن و ب د أ ضرعها يمتلئ حليب فتعجب الناس عجوز يطلع فيها حليب هاتفه كيف ثم الغنم الذي ت ي ا ل عند ح ل ي م ة بدا يسمنون ويتكاثرون ب س ر ع ة الغنم ا ل ث ا ن ي ن عند الناس ما يسمنون فكان الناس يعاقبون الرعيان يقولون ارعوا حيث ترعى غنم حليمه ة ترعى غنم حليمة رعوا ا قالوا والله نرعى معها بس ما في فائدة نرعى بس في هذه ب ر ك ة النبي صلى الله عليه و سلم واستمر ا ل أ م ر على هذا و كبر النبي صلى الله عليه و سلم سنتين تقول حليمه عنه أ ن ه شب كما لا يشب الصبيان ا ل أ و ل ا د يكبرون بشكل عادي تقول لما كان سنتين كان ك أ ن ه غلام ابن ست سنين كبر و فيه ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة و حاسون نطقه يتكلم ب ف ص ا ح ة و هو ابن سنتين فهذا من اكرام الله عز و جل للنبي صلى الله عليه و سلم بعد السنتين عاده يرجعون الاولاد الى م ك ة يشوفون من ا ل ل ي يريد يبقي اولاده من الذي ر ي د يرجع اولاده فرجعوا ح ل ي م ة اصرت ان ترجع محمد صلى الله عليه و سلم معها قالت يرجع معي أم ت ق و ل لا خ ل ا ص خليه آ م ن ة ت ق و ل خليه تقول ل ا ل ا أنا أ ر ي د وبعده ه م ا كبر و ب ع ع د ه وأخاف ل ي ه م ن ا ل ص ة ح ت ى أ ق ن ع ت آ م ن أن يرجع فرجع ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م مع حليمة تقول حليمة فبعد تقول أشهر م ن رجوعه و ك ان له ت خ و ة م ن حاليا ل ي م ة أخوة خ و و ت من بينهم ا ش م ولكن اصبحت ان تكون حاليا م بعد بعد أشهر إذ جاء أ خ و ه ا ل ل ي كان يربع معه جاء فزع إ ل ى أ م ه و أ ب ي ه إ ل ى الحارث و ح ل ي م ة فقال إ ن أ خ ي القرشي خائف قالوا ما له قال جاءه رجلان يلبسان ا ل أ ب ي ض من الثياب فصرعاه فخافت ح ل ي م ة و خاف الحارث خوفا شديدا فرجعوا و أ خ ذ و ا يركضون نحوه ف إ ذ ا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا هو متقع م الوجه وجه ه متغير خائف خوف شديد قالوا ما لك ماذا حدث لك فقال جاءني رجلان يلبسان ا ل أ ب ي ض من الثياب فصرعاني ضربوني ن ز ل و ن ي في ا ل أ ر ض ثم شقوا صدري و أ خ ر ج و ا قلبي يروي ق و وسلم ل النبي صلى الله عليه ي هذه ا ل ق ص ة في الحديث الصحيح يقول جاءني الملكان فشقا صدري ف أ خ ر ج قلبي فغسلاه في طست من ذهب مملوء بماء زمزم ف أ خ ر ج منه ع ل ق ة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك شيطان ما, ما له نصيب معك و ملا قلبي حكمه ثم رجعوا قلبه مكانه و سدوا صدره و خاطوه فتح النبي صلى الله عليه و سلم عن صدره في الحديث الصحيح فاذا اثر الخياط في صدره صلى الله عليه و سلم هنا حليمه خافت خوفا شديدا فقالت لزوجها لعلهما من الجن دعنا نرجع الولد الى امه فاخذوا محمد صلى الله عليه و سلم و الدوا عند امنه قالوا هذا ابنك سلمناه صاحي ما في شيء خ ب ي ه قالت ما شانكما وقد كنتما حريصان عليه قبل كم شهر ا ن ت م اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه الان ايش اللي خلاكم ترجعونه قالوا والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلوميننا احنا قلنا نسلمه ل ك وهو صاحي ما في شيء احسن قالت لا والله في شيء حدث فما زالت بهما حتى ا خ ب ر ه ا ب ا ل ق ص ة قصه رجلين اللي ص ر ع ا قالت اخفتما عليه من الجن ق ا ل نعم قالت لا والله والله قد ر أ ي ت عند ولادته منادي يناديني في المنام ويقول قولي اعوذ بالله الواحد اعيدك بالله الواحد من شر كل حاسد والله ما يصيبه شر ارجع وتركتهم بدون ان تطلب منهم شر واكرمت ه م لما بلغ عمره ست سنين توفي ت امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتيم الاب والام وكفله عمه